قل لا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ لَفِي سِجِّينٍ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّينُ كِتَابٌ مَرْقُومٌ وَإِلَيْهِ يُوَمَ إِذِ الْمُكْذِبِينَ الَّذينَ يُكْذِبُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ وَمَا يُكْذِبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٌ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 وَإِذًا انقَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمْ قَلْبُ فُكِّهِينَ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ آلُ الضَّالِّينَ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى الْأَرَائِكِ يَهْ هل سوب الكثار ما كانوا